بسم the والاب والروح القدس Father and of the Holy Spirit, the God Almighty, I thank you all, my brothers and sisters, and I was still here عشته لقد عشت زماني كله في قلوبكم وما زلت أعيش وعندما ذهبت إلى الدير أخذتكم جميعكم في قلبي وفي فكري من أجلكم أنا هنا ومن أجلكم الزائلة هناك أقدكم في قلبي وفي فكري أنتم وآلامكم ومشاكلكم أعرضها على الله وأعرضها على المسؤولين وأشكر الله كثيراً.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 بيقول انا ارعى غنمي واربطها واطلب الضار واسترد المطرود وأكبر الكثير واعصب الجريح وارعاها بعقلي ونحن نثق برعايه الله لنا نثق به في كل شيء دا في عصاك وعكازك نقول له عصاك وعكازك هما ما يعذيلني ناسق في رعاية الرب وناسق في قول السيد المسيح له الملك خرافي في يدي وقال لا يستطيع أحد